فما كانَ جوَادَ قَْ إ إلا أَمْ قالك تُوه أَ حَّف فَأَن جَهُِ ف جوادَ ق إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَ